بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع بيداه أما بعد خلق الله سبحانه الخلق وامرهم بعبادته قال سبحانه وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم لزق وما أريد أن يطعمون وأنزل الله سبحانه أرسل الله سبحانه رسلا وأنزل معهم كتبا تبين للناس منهج الله سبحانه الذي يريده منهم وقد بلغ رسلا كلام ربهم سبحانه ادوا ما أمرهم الله تعالى به وكان من لازم ذلك أن يكون هناك مثال عملي يطبق هذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه لا بد من وجود شخص يفعل هذا الذي أمره الله كاملا وينتهي عما نهى الله تعالى عنه كاملا ينفذ ما أمر به ما أمر به الله وينتهي عما نهى الله تعالى عنه وأولى شخص يقوم بهذه المهمة هو رسول الذي أرسله الله سبحانه بكتابه في كل زمن وقد أرسل الله سبحانه إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم وانزل معه كتابه الخاتم وهو القرآن الكريم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم شارحا ومفسرا ومبينا لما اراده الله تعالى في هذا الكتاب وكانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم مثالا كاملا لما ينبغي أن يكون عليه المسلم ومن هنا جاء اهتمامه أهل الشريعة علماء الدين بصيغه النبي صلى الله عليه وسلم بصيغه النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كيف كان في دعوته كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كيف كان في جهاده كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في مواقفه المختلفة لعلنا نتعلم منها ولعلنا نأخذ منها العبرة ولعلنا نفيد منها وتكون لنا مثالا ونموذجا نسير عليه السيرة النبوية لها كثير لدراسة السيرة في كثير من الفوائد منها أن نعرف حال نبينا صلى الله عليه وسلم أن نعرف نسبه ونعرف شرفه ونعرف منزلته صلى الله عليه وسلم ونعرف عبادته ونعرف أخلاقه ما فائدة ذلك فائدة ذلك أن من اركان الايمان ان نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فمنها الايمان والرسل ونحن لكي نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بد ان نعرف من هو ما اسمه هو ابن من اين سكن كيف كانت حياته لا بد ان نعرف هذا لكي نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا كذلك من فوائد ذلك ان نعرف, أن نعرف الحالة التي ينبغي أن نكون عليها في حال السلم وفي حال الحاج في حال الشدة وفي حال الرقاء في حال الغضب وفي حال أعضاء نعرف كيف يكون كيف يجب على المسلم أن يكون في أحواله عموما من الفوائد كذلك أننا نلاحظ أن كثيرا من آيات القرآن يتعلق فهمها بفهم السيرة النبوية هذه الآية نزلت في هذا الموضع هذا المقام ولما نزل كان سبب نزولها كذا وكذا إذن نفهم وشرح الآية بدقة من خلال فهمنا للموقف الذي حدث فيه الذي نزل فيه وللصياق الذي جاء فيه هذا يساعدنا فهم الصنة فهم السيرة يساعدنا على فهم آيات القرآن الكريم فهما تاما صحيحا فإن كذلك من الفوائد المهمة أنه لا يليق ولا يصح بمسلمين أن يتبعوا نبيهم وهم لا يعرفون من هو وهم لا يعرفون كيف كان كيف نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعرف عنه شيئا لا نعرف عن سيرته شيئا اليوم من أراد أن يتبع لاعبا مشهورا أو أن يتبع رجلا معروفا فإنه ينظر إلى حياته متى ولد وكيف عاش في طفولته وأين سكن وماذا كان يلبس وماذا كان يأكل ينظرون إلى حياته كامله فماذا ونحن المسلمون نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسأل أو تسأل بعضهم شيئا عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعرف هذا من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد كتب العلماء قديما وحديثا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كتبا بعضها مطول مسهج وبعضها مختصر وبعضها متوسط ومن الكتب التي كتبت في هذا المقام كتابنا الذي بين أيدينا كتاب نوري يقين للشيخ الخضري رحمه الله تعالى الشيخ الخضري رحمه الله تعالى من علماء كلية دار العلوم أو تسمى اليوم بكلية دار العلوم كانت قديما تسمى بالمدرسة مدرسة دار العلوم درس الشريعة الإسلامية وعمل قاضيا شرعيا في السودان لأن مصر والسودان كانت بندا واحدة فكان قاضيا يحكم بين الناس في السودان ورجع إلى القاررة وعمل مدرسا في مدرسة القضاء. مدة عشرة سنة كان يدرس الناس يدرس الطلاب كيف يكونون قضاة فيما بعد عمل بعد ذلك مديرا للمدرسة أو وكيلا للمدرسة كان مدرسا فيها ثم انتقل إلى منصب أعلى وعمل مفتشا بوزارة المعارف كان مسؤولا في وزارة التعليم في زمانه رحمه الله تعالى كتب رحمه الله تعالى كتب مختلفة من أهمها كتاب في أصول الفقه كتبه رحمه الله تعالى كذلك كتب كتابا هو نور اليقين كتابا في السيرة هذا الكتاب الذي بين أيدينا كتب كتبا أخرى في التاريخ الإسلامي كتاريخ التشريع الإسلامي كتب شيئا في سيرة الخلفاء الراشدين كتب شيئا في تاريخ الأمم له كتب أخرى عن الشعر والأدب له محاضراته ناقش فيها كتابة طاح حسين طاح حسين من الأدباء الراحلين وكان قد كتب كتابا سماه في الشعر الجاهلي وتكلم عن هذا في هذا الكتاب عن كثير من مسائل الأدب وكان أحيانا يعني يلوم أو يحط على العرب كثيرا وله ردود عليه وله كلام في هذا رحمه الله تعالى توفي في سنة 1927 من هجر من الميلاد ودفن بالقاهرة ينطل المصنف رحمه الله تعالى هنا مقدمة قبل أن يبدأ كتابه يبين فيها سبب كتابته لهذا الكتاب لماذا كتبت هذا الكتاب ويبين الغرض الذي أراده ثم ينتقل بعد ذلك إلى صيغة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بإذن الله تعالى سنمر بهذه المقدمة قبل أن ندخل كتاب السيرة النفقة التي معي من الكتاب فيها كتاب الشيخ رحمه الله تعالى وعليها بعض التعليقات للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ونحن إن شاء الله تعالى نقرأ متن المؤلف فقط بدون شرح الشيخ ابن عثيمين أو تعليقات الشيخ رحمه الله تمام؟ انظر في كتابك من فضلك مقدمة المؤلف يقول المؤلف نحمدك بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك يا من أوضحت لنا سهل الهداية اللهم إنا نحمدك نشكرك يا من أوضحت لنا سبل الهداية سبيل سبل هي الطرق يا من أوضحت لنا سبل الهداية يعني طلقها وأزحت عن بصائرنا غشاوة الغواية وأزاح يزيح بمعنى أذهب عن بصائرنا غشاوة الغواية الغشاوة هي الغطاء والغواية هي الضلال يعني يا ربنا قد وضحت لنا سبيل الهداية الطريقة الصحيح وأزحت وأبعدت عن عيوننا غشاوة الغواية ونصلي ونسلم على من أرسلته شاهدا ومبشرا ونذيرا بعد البسملة وبعد الحمدلة انتقل إلى الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قال نصلي ونسلم على من أرسلته شاهدا ومبشرا ونذيرا شاهدا يشهد على الخلق ويشهد على الأمم السابقة فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، صلى الله عليه وسلم ومبشرا يبشر المؤمنين بالجنة ونذيرا النذير والمخول فهو ينذر الكافرين ويخوفهم من النار وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا جعله الله داعيا يدعو الناس إلى الله بإذن منه سبحانه وسراج منيرا السراج هو المصباح منيرا يعني مضيئا له ضوء وعلى الأصحاب الذين هجروا الأوطان يبتغون من الله الفضل وجدوان يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يصلي ويسلم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هجروا أوطانهم أوطانهم وهاجروا منها إلى أماكن أخرى يبتغون من الله الفضل والجدوان هم فعلوا هذا ابتغاء الفضل من الله وابتغاء رجوان الله سبحانه والأنصار وعلى الأصحاب الذين هجروا الأوطان يبتغون من الله الفضل والجدوان والأنصار يعني والصلاة والسلام على أنصار النبي صلى الله عليه وسلم الذين آووا ونصروا آووا يعني حفظوا النبي صلى الله عليه وسلم وضموه إليه ونصروا يعني وهم الذين نصروه وساعدوه وبدلوا يعني دفعوا وأعطوا لإعزاز الدين ما جمعوا وما ادخروا دفعوا لهذا الدين أموالهم التي جمعوها من قبل وما ادخروها من قبل الادخار هو الحفظ إذن هو صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وسلم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وغيرهم وصلى وسلم على أصحابه الأنصار الذين نصلوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وحفظوه ودافعوا عنه ثم قال أما بعد كلمة أما بعد قال للانتقال من كلام إلى كلام أنتقلمنا في المقدمة ننتقل إلى موضوع يستعمل ذلك يعني أما بعد هذا الكلام الذي قلناه أما بعد فيقول محمد الخضري ابن المرحوم الشيخ عفيفي الباجوري يقول الشيخ محمد الخضري قال كنت أجد من نفسي منذ النشأة الأولى ارتياحا لقراءة تواريخ السالفين وقصص الغابرين يقول كنت أرى في نفسي من قبل راحة لقراءة تاريخ السابقين السالفين وقصص الغابرين الغابرين هم الماضين الذاهبين قال وكنت أجد لعقل وأجدها لعقل الإنسان أحسن مهدد هي بالنسبة للعقل أفضل شيء مؤدبه ويعلمه هي لعقل الإنسان أفضل مؤدبه و... وهي انصح معلمه يعني هي اكثرهم النصحة له لأن الإنسان إذا نظر في التاريخ السابق فإنه يستطيع أن يعرف ماذا سيكون لأن المقدمات المتشابهه تؤدي إلى نتائج متشابهه إذا ركب سيارفه من القاهرة إلى الإسكندرية فإنه يصل بعد خمس ساعات مثلا وإذا ركب عمرو سيارفه إلى الإسكندرية يصل بعد خمس ساعات وإذا ركب علي وخالد يصل بعد خمس ساعات تستطيع مباشرة أن تقول إذا سافر إبراهيم إلى الإسكندرية بعد شهرين سيصل في خمس ساعات كيف تعرف؟ هل علمت الغيب؟ نقول ليس علما للغيب نحن نظرنا تتبعنا الآثار السابقة وعرفنا أن المقدمات المتشابهة تؤدي إلى نتائج متشابهة. طيب أرسل الله نبيا إلى قوم فكذبوه وعصوا نبيهم فنزل عليهم العذاب ثم أرسل نبيا آخر إلى قوم فكذبوه وعصوه فنزل عليهم العذاب فإذا نفهم من هذا أن القوم إذا كذبوا نبيهم فإن الله يعذبهم كيف عرفنا ذلك؟ نقول هذه سنة الله في خلقه مقدمات متشابهة تأتي بعدها نتائج متشابهة فمن علم التاريخ من قبل وعلم كيف قامت الأمم وكيف هلكت وكيف تقدمت وكيف ضعفت إذا علم ذلك ونظر في الأحوال اليوم وقاس هذا على ما كان من قبل يستطيع أن يعرف إلى ما تصير الأمور يعرف النتائج من خلال ما درس من قبل وهو يقول هذا قال كنت أجد في نفسي راحة لقراءة تواريخ السالفين وقصص الغابرين وأجدها لعقل الإنسان احسن مهذب أنا أجد هذا أفضل معلم أفضل مؤدب للعقل أن تعرف التاريخ القديم وأجدها أنصح معلم وكنت أرى في تاريخ نبينا صلى الله عليه وسلم وما لقيه من اذى قومه حينما دعاهم إلى الحق وعظم صبره حتى هجر أوطانه وبلاده اعظم مرب لافكار المسلمين اعظم هذا هو مفعول به, لأم مفعول به أرى أو عقوى مفعول أرى كنت أرى من قبل كنت أظن أن تاريخ نبينا صلى الله عليه وسلم وما لقي النبي مع قومه من الأذى من قومه من الأذى حينما دعاهم إلى الحق وكيف أنه صبر صلى الله عليه وسلم ماذا يرى المصنف في هذا قال كنت أرى فيه أعظم مرب أفضل مربي يربي الناس يربي أفضل المسلمين فإنه يعني هذا الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدلهم على ما يجب اتباعه يدلهم على الأشياء التي يجب أن نتبعها وما يلزم اجتنابه يعني وما يجب أن نجتنبه ليسودوا كما ساد سابقوهم ليكونوا سادة يسودون البلاد كما ساد السابقون إذا أردت أن تكون سيدا في وطنك لا بد أن تتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإن الطريقة واحدة فقد اتبع النبي صلى الله عليه وسلم طريقا ووصل إلى النهاية ففاز وإذا اتبعنا نفس الطريق فإننا نصل كذلك إن شاء الله قال وخصوصا ما يتعلق بالحكام قال خصوصا أخص بهذا ما يتعلق بالحاكم بالحكومة لأنه هو الذي هو الذي يلزمه من نبي أولى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي كان حاكما كان قائدا كان رسولا نبيا وكان اميرا للأمة فإذا تبع قائد من القادة النبي صلى الله عليه وسلم في أسلوبه وصل إلى ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا ما يتعلق بالحكام من اجتذاب النفوس النافرة والتأليف بين القلوب المختلفة هذا سيساعد الحاكم أن يجذب إليه القلوب المتنافرة القلوب النافرة يعني الهاجبة المبتعدة هو يستطيع جذبها والتأليف بين القلوب المختلفة جذب يجذب شد يشد لا تجد لا تجد حاكما قد اتفق عليه الخلق لا يمكن ولكن بعض الحكام عنده حكمة عنده خبره عنده ذكاء، يرى شخصا مخالفا له شخصا مبتعدا عنه فيدعوه ويكلمه ويقرب الأمور معه بل ربما أهداه هدية ربما قدمه في منصب هذا من الحكمة هذا من الحكمة في السياسة وإن لم يفعل فربما كان الضرر من ذلك أكثر من النفع فهمنا جاء في الآثار أنه عبد الله بن عباس رضي الله عنه كانت له مزرعة وكانت هذه المزرعه قريبه من مزرعة لمعاويه رضي الله عنه ومعاويه رضي الله عنه امير المؤمنين فعدا عمال معاويه رضي الله عنها الموظفون تجاوزوا فأخذوا مزرعه عبد الله بن عباس وضموها إلى مزرعه معاويه رضي الله عنه فأرسل عبد الله بن عباس إلى معاوية رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين أرسل إليه رسالة شديدة يهدده فيها ويتوعده وهو الأمير هو أمير المؤمنين وهو يقول يعني إما أن ترد علي مزرعتي وإما يكون ويقف فهمنا؟ فنظر معاوية رضي الله عنه في الرساله ثم اعطاها ابنه يزيد ماذا تفعل في هذا يا يزيد؟ فنظر يزيد وقال عين الأدب لا بد ولا بد لا بد من الشدة فقال فقال معاوية رضي الله عنه أو خير من ذلك هناك أيضا أسلوب آخر أفضل مما تقول طيب ثم كتب معاوية رضي الله عنه إلى عماله أن يخرجوا من مزرعة ابن عباس رضي الله عنه ثم كتب له رسالة كلها أدب كلها ذوق كلها احترام إن من معاوية ابن أبي سفيان لم يقل ابن أمير المؤمنين وكذا وكذا إلى ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لكم من المنزلة ما لكم كذا وكذا وكذا وكلمه بأدب ثم قال وإنه إن كان خطأ من عمالي فإنه يرد وإن كانت إذا كانت لك رغبة يعني ضممنا مزرعتي إلى مزرعتك وهي كلها لك طيب شرط أن لا تغضب يعني هذا هدية لا حتى لا تغضب حتى لا يكون في نفسك شيء فإن فلما وصلت الرسالة إلى عبد الله ابن عباس ماذا فعل قال حق له أن يكون أمير المغنين هذا يعني هذا حقه أن يكون أميرا من هذه أخلاق الأمراء هذه طبيعتهم هذه سلطة فتخيل لو أن لو أن معاوية رضي الله عنه شدد على عبد الله بن عباس وأخذه إلى السجن وكيف تتكلم مع الأمير بهذا الأسلوب وأين الاحترام وأين وضعه في السجن أو ظلمه أو قتله أو أي شيء فإن ستجد لعبد الله بن عباس من يغضب له وستجد له قوم عبد الله بن عباس قرشي فإن من بني عبد المطلب وهذا من بني أمية، وستجد بين بني المطلب وبني أمية شيئًا، وربما خرج بن المطلب على حكم بني أمية، وربما وربما وزاد الأمر. فن، وأصل مسألة بسيط، فهكذا يتعلم الحكام كيف يكونون، كيف تكون عندهم حكمة، عندهم خبرة، عندهم سياسة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الرجل فيكلمه بلطف، وكان يأتيه رجل يشد ثوبه. ويعامله النبي صلى الله عليه وسلم بحكمة فهذا من حسن السياسة وإذا كان الناس في الجملة يجب عليهم أن يعرفوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منها فالحكام من باب أولى لماذا؟ لأن تعاملهم مع الناس اكثر ولأن مسؤوليتهم أكثر فيستطيع الحاكم إذا عرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يشد إليه القلوب النافلة. أن يجذبها إليه وأن يؤلف بين القلوب المختلفة النبي صلى الله عليه وسلم آقى بين المهاجرين والأنصار وأصلح بين الأوس والخزرج وعاهد عهودا مع اليهود ومع ضيجهم من أهل الجزيرة العربية فالقائد الذكي أيضا يستطيع أن يجمع القلوب المختلفة فهمنا هذا منهجه كذا وهذا منهجه كذا يستطيع أن يقالب بينه وما يتعلق بكواد الجيوش كيف يلتب جيشه وكيف يرسل القادة على الجيوش من تأليف الرجال تأليفهم يعني ترتيبهم وتنظيمهم وإحكام المعدة, المعدة المعدة هي الألات والألات الحرب كيف يلتب رجاله كيف يلتب جيشه هذا كله يتعلمه من صيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتم لهم النصر على أعدائه وكذلك ما يتعلق بالعامة ما يتعلق بعوام الناس من اتحاد قلوبهم وصيرورتهم يدا على من سواء يعني ما يتعلق بالعوام وكيف يجمعهم الحاكم على قول وكيف يجعلهم يدا واحدا يقول القدر رحمه الله تعالى فكنت أجد من قراءتها اغتياحا عظيما عندما أقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أشعر براحة عظيمة اغتياحا عظيما وكانت نفسي كثيرا ما تأسف على ترك المسلمين لها كانت نفسي تأسف يعني تحزن على ترك المسلمين لهذه السيرة العظيمة فقلما أجد من يشتغل بها قليلا ما أجد شخصا مشتغلا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولكني كنت أقدم لهم العذر بتطويل الكتب المؤلفة في هذا الموضوع. يقول ولكنني كنت أجد لهم عذراً. ما عذرهم؟ قال الكتب التي كتبت في السيرة غالبا ما تكون طويلة. هي كتب طويلة. وقل قليل من الناس من له صبر على قراءة مثل هذه الكتب المطولة. قال كنت أقدم لهم العذر. أجد لهم عذرا في هذا بتطويل الكتب المؤلفة في هذا الموضوع. قال فلما قدمت مدينة المنصورة لما جئت إلى هذه المدينة مدينة المنصورة جمعتني النوادي مع محمود بيك سالم القاضي بمحكمة المنصورة كلمة بيك عندهم لفظ من الالفاظ التي كانت تستعمل قديما من باب تشريف هذا الرجل محمود سالم كان قاضيا في محكمة المنصوره في فوجدت منه علما بدينه قال جلست في بعض النوادي قال لما ذهبت إلى مدينة المنصوره جلست في بعض النوادي مع هذا الرجل وكان قاضيا ايضا فوجدت منه علما بدينه وجدته صاحب علم بالدين تقف دونه فحول الرجال هذا رجل له علم في الدين كبار الرجال يقفون أمام علمه فحول الرجال فحول يعني عظماءهم وتتأخر عن مسابقته فيه الأبطال طيب والأبطال يتأخرون عن مسابقته فقلم توضع مسألة دينية إلا وجدته مجرزا فيها مفصحا عن الجواب عنها قال قل أن توجد مسألة شرعية إلا وجدته يستطيع أن يتكلم فيها وأن يبين أذلتها وأن يفصل فيها قال أما علمه بصيرة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم فعنده منها الخبر اليقين قال أما علمه بصيرة النبي فشيء كثير وأخبار صحيحة قال وكنت كثيرا ما أسمعه يتشوف لعمل سيرة خالية من الحشو والتعقيد قال كثيرا كنت أجده يتشوف يعني يشتاق، يتطلع إلى وضع كتاب في السيرة يكون هذا الكتاب خاليا من ماذا؟ أن يكون خاليا من الحشو الحشو هو الأشياء الزائدة التي لا ينبغي أن يلتفت إليها أن يلتفت إليها قارئ سيرة في تفصيلا صيغه خالية من الحشو من الامتلاء بالكلام الزائد ومن التعقيد من التعقيد تجد بعض المسائل معقدة صعبه الفهم. تنتفع بها تنتفع بها عامة المسلمين فقلت يا الله قال سمعته أحيانا يقول أريد أن أضع كتابا في الصيرة يكون هذا الكتاب نافعا للمسلمين خاليا من الحشو ليس مملوءا بالأشياء التي لا قيمة لها في علم السيرة قال فقلت في نفسي لقد وافق هذا السيد الكريم ما في نفسي هذا الكلام الذي يريده هو نفس الكلام الذي الذي أرغب فيه فقلت وافق هذا السيد الكريم ما في نفسي ولكني كنت في عزيمتي خصورا عزيمتي يعني نيتي قال ولكنني كنت أشعر في نفسي بالتكاسل أنني لا لا أكمل ما اريد في وقت قصير كنت أجد كثورا في عزيمتي عن تنفيذ رغبتي، عن تنفيذها يعني عن فعل ما يريده وعن تتميم أمنيته أن أكمل ما يتمنى فإن المقام عظيم هذا الموضع هذا المقام مقام عظيم وصعوباته أعظم صعوبات هذا قال فإن المقام عظيم وصعوباته أعظم الصعوبات في هذا المقام ليست سهلة ولكن لم أرى من الأمر بدا, بداً تلقاء ما كنت أسمعه من كبال الرجال المنصولة لم أرى منه بدا البدا هو المهرب لا لم أجد مهربا من كثرة ما كنت أرى علماء هذا هذه البلاد في المنصورة يتكلمون في هذا الأمر ويريدون كتابا مناسبا لصيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أكثروا من الأمان لعمل هذا الكتاب العميم النفع الجزيل الفائدة كانوا يكثرون من التمني لوضع هذا الكتاب العميم النفع الذي هو عام النفع الجزيل الفائدة فكنت معتمدا على الله كنت متوكلا على الله راجيا منه أرجو من الله أن يوفقني لما فيه رضا أرجو منه أن يوفقني لما فيه الرضا ووصلت السيرة بالصراء السير هو المشي والصراء هو, هو السفر أو المشي ليلا وصلت السيرة بسرعه يعني كنت في هذا وأكتبه في المساء في الليل حتى بلغت المنا حتى وصلت إلى ما أتمنى فجاء بحمد الله سهل المنال جاء الكتاب سهل التناول سهل الأقذب عذب المورد هو المولد هو المكان الذي نأخذ منه الماء مولد هذا مكان الماء وهو مكان عذب المولد يعني ماءه ماء جيد ولد فلان الماء يعني ذهب إليه فقرى جاء الكتاب سهل المنال عذب المولد تنتفع به العامة يكون نافعا لعامة المسلمين وترجع إليه الخاصة أما خاصة المسلمين فيعودون إليه في بعض الأشياء المهمة وقد كان موردي في تأليفه القرآن الشريف كنا المورد هو المكان الذي نذهب إليه لأخذ الشيء كان موردي فيه المكان الذي أخذ من السيرة أولا القرآن الكريم ثانيا صحيح الصنة مما رواه الإمامان البخاري ومسلم ولم أخرج عنهما إلا فيما لابد من تحييم العبارات يعني لم أخرج عن القرآن و صحيح السنه قال ما خرجت عن هذا إلا في بعض الأشياء التي تحتاج إلى رب احيانا يجد مسألتين أو يجد قصتين ولا يجد العلاقة بينهما إلا في حديث ربما هذا الحديث ليس في الصحيحين ربما هذا الحديث فيه ضعف ربما هذا الحديث فيه شيء قال لم أخرج عن القرآن وصحيح السنة إلا فيما لابد منه من تفهيم العبارات فكان يساعدني كتاب الشفاء للقاضي عياض وكتاب السيرة الحلبية وكتاب المواهب اللدنيه للقسطلاني وكتاب احياء علوم الدين للغزالي. قال كنت احيانا أخذ بعض الفوائد من هذا الكتاب أو هذا الكتاب ولكن لم أخرج عموما عن القرآن والسنه ثم يقول هذا وأسأل الله من فيض فضله أن يوفق ألمتنا وأمراءنا للاقتداء بسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله من فضله العظيم أن يوفق أئمتنا وأن يوفق أمراءنا أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإحياء معالم دينه حتى يؤيكوا بروح من عند الله حتى يكون لهم التأذير بفضل من عند ذلك ثم قال وقد آنا يعني جاء الوقت أن نشرع فيما قصدناه مستعينين بحول الله قد جاء الوقت لنبدأ فيما أردناه من هذا الكتاب مستعينين بحول الله سبحانه فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن طيب بدأ بهذه الكلمة